No buliy ya gumarna, khali yahla sahrna, no buliy ya gumarna, khali ya يا قمر ليلك الحلو سيع يا حنا نستغار يا فرحة العين المنتظر صعد غطت قلوب البشلا فرحا الم على بردة إنجد لدي الن تصف جيدة إلا عيده فرح الم علىبعد إن لدي الن تصف جيدة الليل انتشرنا دور يا قمرنا دور <تصفيق> يا <تصفيق> <تصفيق> شتاح عنوى اينا ورضوها وفراح واللي يحضر محفل قام رباح حسير حب وعاطفة قلبة شراح هل يالك المندلحة في الهنيالة صافحة بالنبي وبآلة هل يالك المندلحة في الهنيالة وبصحبه بالنبي وباله وبصحبه قمرنا نور يا قمرنا وبصحبه قمرنا نور يا قمرنا نور يا قمرنا يا احلى سهرنا نور يا قمرنا يا احلى ور يا قمرنا رسل الله خبرنا نور يا قمرنا ليه يا شنع ولد مهدنا هنا والها ذاكنا البعض هنينا والها ذاكنا البعض هنينا نهنئ طه المصطفى واولاده نهني زهراء علي بعياده نهنئ طه المصطفى واولاده نهني بعياده لعل من عمرنا نور يا قمرنا لا من عمرنا نور يا قمرنا نور <تصفيق> يا قمرنا قد احلى نور يا قمرنا قد احلى سهرنا على ع رسول الله حضرنا هور يا عقومرنا رسول الله حضرنا هور يا عقومرنا للا طائم نتنور الشمعته للا بالمولد نجدد بيعته عهيد احنا الكون كنا شيعته نتوبر كل يوم ساعة طلعته منتظر كل يوم ساعة طلعت يا لكنا بالفرح ندعي له وتهن مولده نهدي له يا لكنا بالفرح ندعي له وتهن مولده نهدي له نه. نور يا قمرنا سهرنا نور يعني قوموا لنا خلي يا احلى سهرنا الليله علموا يا الله <سؤال> حضرنا نور يعني قوموا الله حضرنا نور يعني مولدك يا المهدك نمع يدي قاصدين اجتادك احنا زائرين مولدك يا المهدك قصد نتادك احنا دائرين طلعتك ملايك نناظري ما يغنش ما يقول الحاق دي غير الملامة هل عدل شبيدي يخاف له ناظر خسارة تزيده غير الملامة هل عدل شبيدي يخاف له ناظر ڭور يا قمرنا <تصفيق> خبهمها خسرنا ڭور يا قمرنا ڭور يا قمرنا المونتاج والتصوير علي هاشم الاحنداوي ڭور يا قمرنا ڭور يا علف يا على هالليالة قصة الصوتية والتوزين حسين الزهير رسول الله حضرنا هور يا عقمرنا رسول الله حضرنا هور يا عقمرنا الصوت الرادود الحسيني صلاح المذخوري